سفر عاموس الاصحاح الاول اقوال عاموس الذي كان بين الرعاه من تقوع التي راها عن اسرائيل في ايام عزي ملك يهوذا وفي ايام ربعام ابن يقاش ملك اسرائيل قبل الزلزله بسنتين فقال ان الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من اورشليم فتنوح مراع الرعاه وييبس رأس الكرمل هكذا قال الرب من اجل ذنوبي دمشق الثلاثة والاربعه لا ارجع عنه لانهم داسوا جلعاده بنوارج من حديد فارسل نارا على بيت حزائير فتأكل قصور بنهدد واكسر مغلاق دمشق وأقطع الساكن من بقعة آول وماسك القضيب من بيت عدن ويسبى شعب ارام إلى قير قال الرب هكذا قال الرب من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه الى ادوم فارسل نارا على سور غزه فتأكل قصورها واقطع الساكن من اشدود وماسك القضيب من اشقلون وارد يدي على عقرون فتهلك بقيه الفلسطينيين قال السيد الرب هكذا قال الرب من اجل ذنوب سور الثلاثه والأربعة لا أرجع عنهم لانهم سلموا سبيا كاملا إلى ادوم ولم يذكروا عهد الاخوه فارسل نارا على سور سور فتاكل قصورها هكذا قال الرب من اجل ذنوب ادوم الثلاثه والأربعة لا ارجع لأنه تبع بالسيف أخاه وأفسد مراحمه وغضبه إلى الدهر يفترس وسخطه يحفظه إلى الأبد فأرسل نارا على تيمان فتأكل قصور بصره هكذا قال الرب من أجل ذنوبي بني عمون الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لانهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم فادرموا نارا على سور ربه فتأكلوا قصورها بجلبة في يوم القتال بنوء في يوم الزوبعة ويمضي ملكهم إلى السبي هو ورؤساؤه جميعا قال الرب الاصحاح الثاني هكذا قال الرب من اجل ذنوب مؤاب الثلاثة والاربعه لا ارجع عنه لانهم احرقوا عظام ملك ادوم كلسا فارسل نارا على مؤاب فتأكل قصور قريوت ويموت مؤاب بضجيج، بجلبة بصوت البوق واقطع القاضي من وسطها واقتل جميع رؤسائها معه قال الرب هكذا قال الرب من اجل ذنوب يهوذا الثلاثة والاربعه لا ارجع عنهم لانهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضهم واضلتهم اكاذيبهم التي صار اباؤهم وراءها فأرسل نارا على يهوذا فتأكل قصور اورشليم هكذا قال الرب من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم باعوا البار بالفضة والبائسة لاجل علينا الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين. ويصدون سبيل البائسين ويذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدسي ويتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح ويشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم وأنا قد أبدت من أمامهم الأمورية الذي قامته مثل قامة الارز وهو قوي كالبلوط ابدت ثمره من فوق واصوله من تحت وانا اسعدتكم من ارض مصر وسرت بكم في البرية اربعين سنة لترثوا ارض الاموري واقمت من بنيكم انبياء ومن فتيانكم نذيرين أليس هكذا يا بني إسرائيل يقول الرب لكنكم سقيتم النذيرين خمرا وأوصيتم الأنبياء قائلين لا تتنبأ ذا أضغط ما تحتكم كما تضغط العجلة الملانه حزما ويبيض المناص عن السريع والقوي لا يشدد قوته والبطل لا ينجي نفسه وماسك القوس لا يثبت وسريع الرجلين لا ينجو وراكب الخيل لا ينجي نفسه والقوي القلب بين الأبطال يهرب عريانا في ذلك اليوم يقول الرب الاصحاح الثالث اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني اسرائيل على كل القبيلة التي اصعدتها من ارض مصر قائلا اياكم فقط عرفت من جميع قبائل الارض لذلك اعاقبكم على جميع ذنوبكم هل يسير اثنان معا ان لم يتواعدا هل يزمجر الاسد في الوعر وليس له فريسة هل يعطي شبل الاسد زائره من خدره ان لم يخطف هل يسقط عصفور في فخ الارض وليس له شرك هل يرفع فخ عن الارض وهو لم يمسك شيئا ام يضربوا بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها ان السيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيده الانبياء الاسد قد زمجر فمن لا يخاف السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ نادوا على القصور في أشدود وعلى القصور في أرض مصر وقولوا اكتمعوا على جبال السامرة وانظروا شغبا عظيما في وسطها ومظالمة في داخلها فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة يقول الرب أولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم لذلك هكذا قال السيد الرب ضيق حتى في كل ناحية من الارض فينزل عنك عزك وتنهب قصورك هكذا قال الرب كما ينزع الراعي من فم الاسد قراعين او قطعة اذن هكذا ينتزع بنو اسرائيل الجالسون في السامرة في زاوية السرير وعلى دمقس الفراش اسمعوا واشهدوا على بيت عقوبة يقول السيد الرب اله الجنود اني يوم معاقبة اسرائيل على ذنوبه اعاقب مذابح بيت ايل فتقطع قرون المذبح وتسقط الى الارض واضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف، فتبيد بيوت العاج، وتضمحل البيوت العظيمة، يقول الرب. الأصحاح الرابع. اسمعي هذا القول يا بقرات باشام، التي في جبل السامرة، الظالمة المساكين. الساحقة البائسين القائلة لسادتها هاتي لنشرب قد اقسم السيد الرب بقدسه وذا ايام تأتي يأخذون كنا يأخذونكنا بخزائم وذريتكن بشصوص السمك ومن الشقوق تخرجنا كل واحدة على وجهها وتندفعنا الى الحصن يقول الرب هلما الى بيت ايل واذنبوا الى الجلجال واكثروا الذنوب واحضروا كل صباح ذبائحكم وكل ثلاثه ايام عشوركم واوقدوا من الخمير تقدمه شكر ونادوا بنوافل وسمعوا لانكم هكذا احببتم يا بني اسرائيل يقول السيد الرب وانا ايضا اعطيتكم نظافة الاسنان في جميع مدنكم وعوز الخبز في جميع اماكنكم فلم ترجعوا الي يقول الرب وانا ايضا منعت عنكم المطر اذ بقي ثلاثة اشهر للحصاد وامطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة اخرى لم امطر امطر على ضيعة واحدة والضيعة التي لم يمطر عليها جفت فجالت مدينتان او ثلاث الى مدينة واحدة لتشرب ماء ولم تشبع فلم ترجعوا الي يقول الرب ضربتكم باللفح واليرقان. كثيرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم فلم ترجعوا الي يقول الرب أرسلت بينكم وبأا على طريقه مصر قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم وأصعدت نتنى محالكم حتى إلى أنوفكم فلم ترجعوا الي يقول الرب قلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمور فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق فلم ترجعوا إلي يقول الرب لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل فمن أجل أني أصنع بك هذا فاستعد. للقاء الهك يا اسرائيل فانه هو ذا الذي صنع الجبال وخلق الريح واخبر الانسان ما هو فكره الذي يجعل الفجر ظلاما ويمشي على مشارف الأرض يهو اله الجنود اسمه الأصحاح الخامس اسمعوا هذا القول الذي أنا أنادي به عليكم مرثاة يا بيت إسرائيل سقطت عذراء إسرائيل لا تعود تقوم انطرحت على أرضها ليس من يقيمها لأنه هكذا قال السيد الرب المدينة الخارجة بألف يبقى لها مئة والخارجة بمئة يبقى لها عشرة من بيت اسرائيل لانه هكذا قال الرب لبيت اسرائيل اطلبوا فتحيا ولا تطلبوا بيت اير والى الجلجال لا تذهبوا والى بئر سبع لا تعبروا لان الجلجال تسبى سبيا وبيت ايل تصير عدما اطلبوا الرب فتحيوا لئلا يقتحم بيت يوسف كنار تحرقه ولا يكون من يطفئها من بيت ايل يا ايها الذين يحولون الحق افسنتينا ويلقون البر الى الارض الذي صنع الثريا والجبار ويحول ظل الموت صبحا ويظلم النهار كالليل الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الارض يهوى اسمه الذي يفلح الخرب على القوي فياتي الخرب على الحصن انهم في الباب يبغضون المنذر ويكرهون المتكلم بالصدق لذلك من اجل انكم تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح بنيتم بيوتا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها وغرستم كروما شهية ولا تشربون خمرها لاني علمت ان ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة ايها المضايقون البار الاخذون الرشوة الصادون البائسين في الباب لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لانه زمان رديء اطلبوا الخير لا الشر لكي تحيا فعلى هذا يكون الرب اله الجنود معكم كما قلت ابغضوا الشر واحبوا الخير وثبتوا الحق في الباب لعل الرب إله الجنود يتراءف على بقية يوسف لذلك هكذا قال السيد الرب إله الجنود في جميع الأسواق نحيب وفي جميع الأزقة يقولون آه آه ويدعون الفلاح إلى النوح وجميع عارف الرثاء للندب وفي جميع الكروم ندب لاني اعبر في وسطك قال الرب ويل للذين يشتهون يوم الرب لماذا لكم يوم الرب هو ظلام لا نور كما اذا هرب انسان من امام الاسد فصادفه الدب او دخل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية أليس يوم الرب ظلاما لا نورا وقتاما ولا نورا له بغطت كرهت أعيادكم ولست ألتذ باعتكافاتكم إِنِّي إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضي وذبائح السَّلَامَةِ من مسمناتكم لا ألتفت إِلَيْهَا أبعد عني ضجة أغاني ونغمة ربابك لا أسمع وليدر الحق كالمياه والبر كنهر دائم هل قدمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية أربعين سنة يا بيت إسرائيل بل حملتم خيمة ملكومكم وتمثال أصنامكم نجم الهكم الذي صنعتم لنفوسكم فاسبيكم الى ما وراء دمشق قال الرب اله الجنود اسمه الأصحاح السادس ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة نقباء اول الام يأتي اليهم بيت اسرائيل اعبروا الى كلنا وانظروا واذهبوا من هناك الى حمات العظيمة ثم انزلوا الى جت الفلسطينيين اهي افضل من هذه الممالك أم تخمهم أوسع من تخمكم أنتم الذين تبعدون يوم البليه وتقربون مقعد الظلم المتجعون على أسرة من العاب والمتمددون على فرشهم والاكلون خرافا من الغنم وعجولا من وسط الصيرة الهاذرون مع صوت الرباب المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود الشاربون من كؤوس الخمر والذين يدهنون بأفضل الأدهان ولا يغتمون على انسحاق يوسف لذلك الآن يسبون في أول المسبيين ويزول صياح المتمددين قد أقسم السيد الرب بنفسه يقول الرب إله الجنود إني أكره عظمة يعقوب وأبغض قصوره فأسلم المدينة وملأها فيكون إذا بقي عشرة رجال في بيت واحد أنهم يموتون وإذا حمل أحدا عمه ومحرقه ليخرج العظام من البيت وقال لمن هو في جوانب البيت اعندك بعد يقول ليس بعد فيقول اسكت فانه لا يذكر اسم الرب لانه هو ذا الرب يأمر فيضرب البيت الكبير ردما والبيت الصغير شقوقا هل تركض الخيل على الصخر او يحرث عليه بالبقر حتى حولتم الحق سما وثمر البر افسنتينا انتم الفرحون بالبطل القائلون اليس بقوتنا اتخذنا لانفسنا قرونا لاني ها انذا اقيم عليكم يا بيت اسرائيل يقول الرب اله الجنود امة فيضايقونكم من مدخل حماك الى وادي العربه الاصحاح السابع هكذا اراني السيد الرب واذا هو يصنع جرادا في اول طلوع خلف العشب واذا خلف عشب بعد جزاز الملك وحدث لما فرغ من اكل عشب الارض اني قلت ايها السيد الرب اسفح كيف يقوم يعقوب فانه صغير فندم الرب على هذا لا يكون قال الرب هكذا اراني السيد الرب واذا السيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار فأكلت الغمر العظيم وأكلت الحقل. فقلت أيها السيد الرب كف كيف يقوم يعقوب فإنه صغير فندم الرب على هذا فهو أيضا لا يكون قال السيد الرب هكذا أراني وإذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده زيج فقال للرب ما أنت راء يا عموس فقلت زيجا فقال السيد ها أنا ذا واضع زيجا في وسط شعبي إسرائيل لا أعود أصفح له بعد فتغفر مرتفعات إسحاق وتخرب مقادس إسرائيل وأقوم على بيتي ربعاما بالسيف فأرسل أمسيا كاهن بيت إيل إلى يربعام ملك إسرائيل قائلا قد فتن عليك عاموس في وسط بيت إسرائيل لا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله لأنه هكذا قال عاموس يموت يربعام بالسيف ويسبى إسرائيل عن أرضه فقال أمسيا لعاموس ايها الرائي اذهب اهرب الى ارض يهوذا وقل هناك خبزا وهناك تنبأ واما بيت اير فلا تعد تتنبأ فيها بعد لانها مقدس الملك وبيت الملك فاجاب عاموس وقال لامصيا لست انا نبيا ولا انا ابن نبي، بل انا راع وجاني جميز فاخذني الرب من وراء الضأم وقال للرب اذهب تنبأ لشعب اسرائيل فالآن اسمع قول الرب أنت تقول لا تتنبأ على اسرائيل ولا تتكلم على بيت اسحاق لذلك هكذا قال الرب امرأتك تزني في المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف وأرضك تقسم بالحبل وأنت تموت في أرض نجسة وإسرائيل يسبى سبيا عن أرضه الأصحاح الثامن هكذا أراني السيد الرب وإذا سلة للقطاف فقال ماذا أن ترى يا عاموس فقلت سلة للقطاب فقال للرب قد أتت النهاية على شعب إسرائيل لا أعود أصفح له بعد فتصير أغاني القصر ولا, ولا في ذلك اليوم يقول السيد الرب الجثث كثيرة يطرحونها في كل موضع بالسكوت. اسمعوا هذا ايها المتهممون المساكين لكي تبيدوا بائس الارض قائلين متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا، والسبت لنعرض حنططا، لنصغر الايفه ونكبر الشاقلة ونعوج موازين الغش لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعليني ونبيع نفاية القمر قد أقسم الرب بفخر عقوبة إني لن أنسى إلى الأبد جميع أعمالهم أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وينوح كل ساكن فيها وتطمو كلها كنهر وتفيض وتنضب كنيل مصر ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب اني اغيب الشمس في الظهر وأقتم الارض في يوم نور واحول اعيادكم نوحا وجميع اغانيكم مراثي واصعد على كل الاحقاء مسحا وعلى كل رأس قرعة واجعلها كمناحة الوحيد واخرها يوما مرا هو ذا ايام تأتي يقول السيد الرب ارسل جوعا في الارض لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل استماعي كلمات الرب فيجولون من بحر الى بحر ومن الشمال الى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها في ذلك اليوم تذبلوا بالعطش العذار الجميلات والفتيان الذين يحلفون بذنب السامرة ويقولون حي الهك يا دان وحية طريقة بئر سب فيسقطون ولا يقومون بعد الاصحاح التاسع رأيت السيدة قائما على المذبح فقال اضرب تاج العمود حتى ترجف الاعتاب وكسرها على رؤوس جميعهم فاقتل اخرهم بالسيف لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجم انقبوا إن الى الهاويه فمن هناك تأخذهم يدي وان صعدوا الى السماء فمن هناك انزلهم وان اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك افتشوا واخذهم وان اختفوا من امام عيني في قعر البحر فمن هناك امروا الحية فتلدغهم وان مضوا في السبي امام اعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم واجعل عيني عليهم للشر لا للخير والسيد رب الجنود الذي يمس الارض فتذوب وينوح الساكنون فيها وتطمو كلها كنهر وتنضب كنيل مصر الذي بنى في السماء على ليه واسس على الارض قبته الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض يهوى اسمه الستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل يقول الرب ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور والأراميين من قير هوذا ذا عينا السيد الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن وجه الأرض غير أني لا أبيد بيت يعقوب تماما يقول الرب لأنه ها أنا ذا آمر فأغربل بيت إسرائيل بين جميع الأمم كما يغربل في الغربال وحبة لا تقع إلى الأرض بالسيف يموت كل خاطئ شعبي القائلين لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن شقوقها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر لكي يرثوا بقية آدوم وجميع الأمم الذين دع اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا ها ايام تأتي يقول الرب يدرك الحارث الحاصدة ودائس العنب باذر الزرع وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال وارد سبي شعبي اسرائيل فيبنون مدنا خربة ويسكنون ويغرسون كروما ويشربون خمرها ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها وأغرسهم في أرضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم قال الرب إلهك